seley kumm berilgam mi emmeneten mü se oşe o ifetemmin kum Yaşe o ifetem متهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء